لا إله إلا القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إن الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حدر الموت، فقال لهم الله موت، ثم أحيأهم. إن الله لذو فضل على الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وقاتلوا في سبيل الله، وقاتلوا في سبيل الله، واعلموا أن الله سميع عليم. ما دب الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له فيضاعفه له أضعافا كثيرا والله يقبض ويكسو وإليه ترجعون ألم تر إلى الملأ ميا بني إسرائيل ميا بعد موسى إذ قالون نبي الله مبعث لنا ملك النقات في سبيل الله قال هل عسىتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلون قالوا وما لنا ألا نقاطنا في سبيل الله وقد أخرجنا وقد أخرجنا من ديارنا وأبناءنا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَانُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَانُوتَ مَلِكًا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 وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أي يأتيكم التابوت أي يأتيكم التبوث فيه سكينة من ربكم وبقية وبقية مما ترك آل موسى وآلها رون تحمله الملائكة إن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 ولمّا برزوا لجالوت وجنوده قالوا قالوا ربنا افرغ علينا صبره وثبت اقدامنا وانصرنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم باذن الله وقتنا داوود جالوت واتاه الله الملك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 وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُم مَّن كَلَّمَ اللَّهُ مِنْهُمْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَأَتَيْنَا عِيسَى بَنَ مَطْيَمَ الْبَيْنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُوسِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَقَتَّتَنَا الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدٍ مِنْ بَعْدٍ مَا جَاءَهُمُ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا قَتَلُوهُ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم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 يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيقون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع قبته السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكرام في الدين قد تبين الرشة من الوجه فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعرة المثقل فقد استمسك بالعرة المثقل فصام لها والله سميع عليهم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطابوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون